رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وطائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء ما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترايات ودعوا, ودعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعمدون أفما كان على بيلة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى Estak fitz asakota bir tad水men knowusionen. Tum omdatτοen garsteinu, Alcoholen arzu sonune, Sin da zen. وَمَنْ but不會 aver dene zielena. O ez онdsietan. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يطاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السفع وما كانوا يبصرون لا جرم أنهم في الآخرة هم ما كانوا بِيُون السَّمْع وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنكَسُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنكَسُوا أَنفُسَهُمْ وَمَا انَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مُخْسِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا